قَدْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ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 جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضضة، فخلقنا المضضة عظاما، فكسون العظام لحما، فكسون العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر.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 وحينا إليه أن يصلع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم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 وقال الملأ من قومي الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة واثرفناهم وانترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 صرني بِمَا كذبون. قال عن ما قليل إلا يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساءا. فبعد للقوم الظالمين.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 فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْغَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً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 وَبِكَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فكنتم, فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 ولو اتبع الحق وهو وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر إلا لجوا لجوا في قغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب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 رَبِّ إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذا فعل التي هي أحسن السئات نحن, نحن أعلم بما يصفون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 لهم ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا ان بينهم فلا أن ساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقّوتنا وكونا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها قال خسأوا ولا تكلمون فريق من عباد يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إن